يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم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 الذيذينَ يقمونَ الصَّلَاتَ وَمِا رَزَقونَاهُ ي فيِ قُ أُلائِنكَهُممُؤمنِنونَ حَق لَم دَرَجانَتُعَي دَرَبِّهِ وَمَوْ فيِ رَْتُ وَرِذقُم كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يجدِلونَكَ فِي الحَكتِ بعدد م تَبَّنَكَ أََّ ماَا يُسَاقُونَ إلَ المَوْوتِ وَهُم يَظُرُون وَإِذ يَعيدُكُم اللهَّهُ إحدَ الط إ فَتَنِ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 In tez tezveithun rabkom, فاستجاب lakum enni mubidu kum bielf min almalakeke جَعَلَهُ Wama jعله Allah illa busra ولتطمئن به وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Iz yugashiكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من ان لي يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبتن اهل الامن in yuحi ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان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 Ya ayuhal ladzine ámanu iza lakitum الذine katharun zahfan Fala tullu humul adbar Wemen yuvel ندبره الا متحدثا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء ابي غضب من الله فقد باء ابي غضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير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 لكُ وَأَن النََّّهَمُهِ كَيدِكَافرين إ تَسْتَنْتِحهُ فَ خَض جَ أَكُ الْفَح وَإِن تَنتَهُ فَهُو خَيور اللَمكُم وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَفُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ وَنَمُوا بِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَبِهِ وَنكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَدِيدٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَانَكُمْ فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ يا ايها الذين امنوا لا تخافوا الله ورسوله وتخافوا امالاتكم وانتم تعلمون وعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَرْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُوتُك أَوْ يَقْتُلُوك أَوْ يُخْرِجُوك وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ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 تَنكُون وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً أَوْ تَصْدِيًا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ In الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حفرة ثم يغلبون وَالَّذِينَ كَثُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَا يُحْشَرُونَ لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَدْعَى عَلَى الْخَبِيثِ كَفَّارَتُهُ وَعَلَى بَعْضٍ فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عهدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إن أنتم بالعدوة تجدون دنيا وهم بالعدوة بالقصر ومركب أسفل منكم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 إِ يُوركَهُ مُبَّهُ فِي بَناامِكَقالَاللَ وَلَوْ أَرَانكَهُم كَنْفِيََّ فَشِتُم وَلََ لَا زَعتُب فِي أَمرِ وَلكِن نَضَّهَا سََّمْ إِهُ عَليبُ بِذاتِ الشّدُ وإذ إذ يريدكهُ إ تقثُم في عَ ي điكُ ق điلَ ي قذُكُب فيعَ يونه ل قهُأَ ك مفْلَ والإلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ فِئَةً فَانظُرُوا مِنْ قِبَلِ الْعَرْقِ فَإِنْ غَلَبْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَصبِرُ إ اللهَّه مَعَ الصَّادِرين وَلَا تَكُوا كََّذينَ خَرَاجُون لِذِ يَارِهِ دَفَرَو وَرِآ أَن النزم أََصُُّونَ عَن سَدل فالله بما يعملون بحيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس جار لكم فَلَمَّا تَرَىٰ أَتِ الْفِئَتَانِ نكَصُوا عَلَيْكَ ظُهُورًا وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ Iذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ورها أولئه دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم وَلَوْ تَرَانِي يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَلَوْ تُعَرِّضُهُمْ لَيَئُسُنَّ مِنْ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بغلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ أَمْرٌ وَلِكُلِّ قَرْيَةٍ بَأْسٌ شَدِيدٌ ۗ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ كَدَ بِ فأهلكناهم فأهلكناهم آل فِ رَعون وََّين مِ قَض بِهِم كََّ بُ بِأَتَِبِّهِم فَأَلَكْنَاهُ بِذُلُ بِهِم فَأَهْلَكْنَاهُ بِذُلُ إن شر الدواد عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مروة وهم لا يتقون فَإِنْ مَا تَفَقَّفَنَّهُمْ فِي الْحَضِّ فَشَذِّذْ بِهِ مِمَّنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْدِرْ إِلَيْهِمْ على سواء إ hada يhi bukho yi Wada yas gan la kassga khu Ing hưng la yo وَأَعِدُّوا لَهُمَّ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِذَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ hí buใน đihí à duอọhí du à kมuအ đi naသ niລະ thatລະ muนဟmọ وَمَا تُنفِقُوا بِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُغْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِالسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَنَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 lâu anh saotà mang xinừ aoụ bin đời mi anh mà anh làờ bên nào cũngũ bi him hoa là kinh năm bỏ تَبَعَ عَنْكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنَّ يَنكُم مِّنكُم عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ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 فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَينَ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ مِئْذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَنْ كَانَ لِلَّهِ دِينًا أَنْ يَكُونَ دِينُهُ أَنْسَرُ حَتَّى مُثْقَلًا فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حكيم لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُم مِّنَ الْعَذَابِ عَظِيمٌ تَأْكُلُونَ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في فِيكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيُؤْثِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَسَقَطَ ۚ خَابَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ والله عليم حكيم ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آواوا وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ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 إِلَّا تَنفَعُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَكَثَارُ الْكَبِيرِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّوْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ ضَعْفُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ INNA ALLAHA BI KULLI SHAY'IN